افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم السبيل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 الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 انما اولائك شر مكنوا واضلوا سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب واجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلن اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدم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 وكلا ضربنا له الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أَتَوْا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 وهذا ملح أُجَاجٌ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا